فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون وَلَ قَدَ خَلَقناَا فَوْوقكُمْ سَبعَطُرائِقَ وَماكَُّ عَن الْخَلْلقِ غافلين وَأَن زَلنا مِنَ السَّمائِمَا أَم بِقَدَر فَأسكنَّهُ فِي الأرضِ وَإَّا عَى لَهَا بِم بِهِ لَ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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إن هو إلا رجل به جمة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بِمَا كذبون فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وثارت النور فاسلك فيها فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القول مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْ الحَمْدُ لللَّهِ الذينَجَّ مِنَقَوْم الظَّالِمين وَقَُبِّ أَ زِلْنم زَلَم مُبََكَ وَأَنْ تَ خَيرُ المُزِلين إِ فِي ذَلِكَ لآياتاتِم وَإِن كَُّا لَُبَتَلين ثمَُّا أَنْ شَأنَّ مِم بعدِهِمْ قرْرنًا فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقالَا الْمَلَؤُ مِنْ قُومِهِ الَّينَ كَثَروا وَكَذَّبوا بِلِق إآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُ فِي الحيةِ الدُّنْياَا مَا هذا إِلَّا بَشْرُ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مَِّ تَأكُلونَ مِنْهُ يَشْرَبُ مَِّا تَشْرَبُون وَِنْ أَقَتُم بَشْرَم مِثلَكُمْ إكُم إذَا الَّخَاسِرون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 قلَ رَبّهُ صُرْن بِمَا كَذذَّبُون قلَ عَمَّا قَللَِّ يُصْبِحُ النَّ نادِمين فَأَخَدَتهُ الصّيحةُ بِالْحَِّ فَ جَعَلنهُم غث آ فَبعْدَ للِلقَوْمِ الظَّالِمينثَُّ أَنْ شَأنَّ مِ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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا بَنِي مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُما إلى رَبَوَةٍ وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبَوَةٍ ذَاتِ قِرَانٍ وَنَعِيمٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُون فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ذُبَرَ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَارْهَبُون فَدَرُّهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِين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 والذينَ يُؤْتُونَ مَا آتَ وَقُلوبهمم وَجِلَةٌ أََّهُ إ رَبّهِم راجعون أُلائِكَ يُسَعونَ فِي الخَيراتِ وَهُمْ لهَا تَابِقون وَل نُكَلِّفُ نَفًْا إِللاا ووسعهَا وَلدَيْنَا كتابُ يَطِقُ بِالحَقِ وَهُم لا يظْون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا متر فيهم للعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنقَصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهِجُرُونَ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ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 ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا فِيهِ فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 مَاتَّخَدَ ما اللَّهُ مِمْ وَلَدِ وَمَا كانََ مَعَهُ مِنْ إلَ إِذَاَّذذهبََ كُلُّ إلَهِم بِماَا خَلَقَ وَلا علىى بَعْضُهُمْ علىى بَعْض سُببحانَ اللهَّهِ عَمَّا يَصفون عَالمِ الْ الغَيبِ والالشَّهَادَةِ فَتَعَلى عَمَّا يُشْرِكُون قُ رَبّ إَّا تُرّ ماَا يُعَون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 حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا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 قالوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْتَسُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّى أَن سَوَّكُم ذِكْرِي وَكُنتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ قَالَ كَم لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ السِّنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا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 وَمَْ يَدَعُ مع الللههِ إهن آخَرَ ل بُرْهَانَ لَ بهِهِ فَإَِّ مَا حِسَابُهُ عِن دَ رَبِّه إهُ لاَا يُفْلِحُكافِرون وَكُ رَبّع فيِي الْوْرحَم وَكُ رَبِّغُ فِوْرحَمْ وَأَنْ تَخَيْرُ الراحمِين